يحذر الآخرة ويرجُه رحمة ربِّه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابَ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ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 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ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 يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَا فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ مبنية تجري من تحتها الأنهار وعده الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أزل من السماء ما أفسلكه فسلكه ينابيع في الأرض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 فَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَثَانِي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 أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفِّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، وما يضلل الله فما له من هاد، وما يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذين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 قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم ابملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ما ياتي عذابي يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم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 أَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا فَسَيُدْخِلُهُمْ عَدْلًا لَهُمْ سَيَأْتُونَهَا مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتُهُ وَأَن تُمْلَأَ تَشْعُورُونَ أَن تَقُولَ نَفْسِي يَا حَسْرَةٌ عَلَى مَا فَرَضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الْسَّخِرِينَ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوهُمْ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَدٍ مَثْوَلٍ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوَّب مَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ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 ولقد أُوحِيَ إلَيَّكَ وإلَّا الَّذينَ مِن قَبلكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلِلَّهِ فَعْبُدُوا وَكُم مِنَ الْشَاكِرِينَ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 ونفخ في الصور فصعِقَم في السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نفخ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَجِئَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقَضَيْ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إِلَّا ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُها وقال لهم, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنجم أجروا العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين